بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وَأَنِسْتَوْفِرُ رَبَّكَ ثُمَّ تُجْوِ إلَيْهِ وَمَتِّعْكُمْ مَتَىٰ عَنْ حَسَنَةٍ لَمَتِّعْكُمْ مَتَىٰ عَنْ حَسَنَةٍ لَا أَدَلٍّ مُسَمَّىٰ لَا أَدَلٍّ مُسَمَّىٰ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَكْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغِيثُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلَى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 في ستة أيامه وكان عروشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملا ولئن قلتينكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين إن هذا إلا سحرهم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 وَضَائِقَ نِي صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَئِن لَّمَّا يُنْزَلَ عَلَيْكَ نَذِيلٌ مَّعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ أتوب عشر سواه مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله أنتم إن صادقين فإن لم يستجيب لكم فعلم أنما تَهَانُ فِي لَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُضَخَّسُونَ أُلَّا إِكَالَ اللَّذِينَ لَا يَسْلَمُونَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ أُلَّا إِكَالَ اللَّذِينَ لَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا كانوا يعملون ففمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد من ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فإنه موعده فلا تكفي ميرية منه إنه الحق للربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد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 فَأَخْبَتَهُ إِلَى رَبِّهِ الأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنَّ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 قال يا قوم أرأيتم يا كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عينه فعميت عليكم أن ألزمكمها أن وأنتم لها كارهون ويا قوم لا Det er رَبَّنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ فَهُوَ كَافٍ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ صحلكم إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون نفتره قل إن فتريته فعلي إدرامي فعلي إدرامي وأنا بريء مما تدرمو وأوحى إلى روح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وصنع الفلك بآعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضربون ويصنع الفلك. فسوف تعلمون وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري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 بِئِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُسْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْتَنكُم عَلَيْهِ أَدْعُوَ إِنْ أَدْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم ويزيدكم قوه الى قوهكم ولا تتولوا مجرمين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 فَإِن تَوَلّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُمِرْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعون ثم انكم تعلى بينة مِن ربي واتاني منه رحمة واتاني منه رحمتا فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخصيت ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لَقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيهِ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِشُوٍّ وَلَا تَمَسُوهَا بِشُوٍّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرَ مَكْذُوبٍ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 كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت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 قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوطا وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن فَإِنْ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَأَؤلَاءِ بَنَاتُهُمْ مَا أَطْهَرُنَ لَكُمْ هُمْ نَأْطَهُرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رجل رسيد؟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 والميزان بالقسط ولا وَلَا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن, نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرَّشِيدُ قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه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 سوف تعلمون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقيب وارتقيب إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصِّيْحَةُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصِّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاهِلِينَ كَأَنْ لَمْ يَظْنُوا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لمدين كَمَا بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقام مبين إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم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 لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا the mm -hmm. قالوا لما يريد وان الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء فَهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمذت ومن تاب معك ولا تطغل إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار, فتمسكم النار وما لكم من دونه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 فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ آنَايَأَ مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَشْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مدرمين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 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ننتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما Det er